متلومي هيني ما تبكينك روحي يا اختي وغير هنيني مابقاتلي هدره معاك انا صايل قول بنساك متلومي هيني ما تبكينك يا كنتي اللي قلتي لي سيبيني مع الريح اللي جدوك هاليومي حصتي مزرعتي موراك فيك تيهن دونا مو تسكينك عندك وقف ترابوني الكوتشي وليك وماكدا ما خلاك ترهن بساك Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią Panią nie Panią Panią Panią Panią Panią Friam, to brytyjski mening. nie wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, wreszcie, ومقع وما تشفينك طيحتي بقدار بواك ما فقتيش حتى الواد الطاك سمتي روحك ستيفاني شوفي لك واحد نسراني اما انا اختي غير انسيني انسيني ما اتلوميني ما اتبكيني روحي اختي وغير ميني اما بطاكيها اضرا معاك انا صاير لك البساق